وهذا يسأل أيضا سؤال يقول هل تعتبر تزكية الشيخ العباد لعلي حسن مقدمة على نقد العلماء نحن نقول إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لأن المعدل غاية ما عنده أنه يقول لا أعلم إلا هذا أما الجارح فإنه قد قال أنا أعلم أكثر مما تعلم فحقيقة الأمر كما قال الحافظ بن الصلاح في مقدمة علوم الحديث حقيقة الأمر أنه لا تعارض بينهما إذ هذا شهد بغاية ما يعلم أنه لا يعلم إلا هذا فأنا جئت وقلت لك أنا عندي علم ليس عندك فما اختلفنا أنوئيا أليس كذلك هذا هو هذا موجود الآن في كتب علوم الحديث لكن للأسف كثير من أبنائنا وإخواننا يلقفون الكلمة وهم لا يعلمون معناها ولا يدرون ما تحتوي عليها هذه الكلمة عند أرباب الفن فأقول إذا تعارض الجرح والتعديل من أي عالمين ينظر إلى الجرح هل هو مفسر الأصل تقديم الجرح فكيف إذا جاء الجرح مفسرا فإنه أقدم وأقدم وما سمعنا بالتشكيك فيه على هذا النحو إلا من هؤلاء الذين ركبوا طريقة أهل الأهواء وعلي حسن ممن ركب طريقة أهل الأهواء وأذكر لكم مثالا في طبعته لنزهة النظر الأولى طبع دار ابن الجوزي على نخبة الفكر للحافظ بن حجر جاء الحافظ ابن حجر عندما تكلم قال ولا يقبل الجرح إلا من عالم بأسبابه ما علق عليه ولا بشيء الطبع الجديدة التي صدرت العام الماضي قال وقد لا يقبل ليش؟ لأن العالمين بأسباب الجرح الآن تكلموا فيه فلا بد أن يمهد طبعة العام الماضي. إيه نعم فالهواء يعمي ويصم وأنا ما تتبعت النسخة ولا لو تتبعت يمكن أجد أشياء أخرى لا أدري لا أقطع بشيء لكن هذا وقفت عليها كذا موافقة فتحتها في المجلس في الدمام وإذا بي أجد هذا فوجدت المفارقات أول ما علق على كلام الحافظ ولا بحرف لما؟ لأنه على السنة وهو أيضا ماشي ما قدرت ركب اللف والدوران فلما جاء بعدما ركب اللف والدوران قال وقد لا يقل ولو كان من عالم بأسبابه ليش؟ فرد على من تكلموا فيه وهم عالمون بأسباب الجرح والتعديل ولكن الحق يبقى وهو يردد هذه العبارة دائما وأبدا وأحب أن يسمعه أن الحق أبلج والباطل لجلج وعلي الآن يلجلج ما نسمع له في الردود على أهل الأهواء والبدع والمبطلين في هذه الأحداث الأخيرة ولا بحرف وباري لسانه في الرد على علماء السنة والطعن فيهم وفاتح موقعه الذي فتحه كل السلفيين وهو كل الفلسيين عندي للرد على أهل السنة ويتكلم في أهل السنة ويسميهم غلات ويسمونهم في هذا الموقع غلات المجراحين والمتشددين وإذا نظرت بالعكس وجدتهم لا اشتغال لهم إلا بعلماء السنة وقد سكتوا عن أهل الأهواء والبدع بل كلامهم الأول في تزكيتهم والذب عنهم ما سمعنا لهم حرفا واحدا في إنكاره لما كشفهم الله تبارك وتعالى فما سمعنا حرفا لعلي حسن في محمد حسان بل الدفاع عنه والتبرير له وانظروا ماذا يقول في السلفيين عموما الشيخ ربيع وغيره ما سمعنا له حرفا في القوصي الذي قال وجاء بالعضائم وهو صاحبه وصديقه وخدينه في الشام ومصر وأوروبا وهذا قد أجاز حتى تولى الكافر على المسلمين وطعن في السلفية طعنات خبيثة كان منه كل البواقع وما سمعنا حرفا واحدا غيرة لله تبارك وتعالى وذبا عن السلفية من علي حسن وكم له من ردود هو وقومه وجماعته في هذا الموقع على الشيخ ربيع وعلى عموم السلفية وعد ما شئت والمجال إنما هو محل فيه لا للحصر فنحن نسأل الله العافية والسلامة الشاهد أن العبر بمن ذكر الجرح وزاد على ذلك بتفسير أسبابه علي حسن عنده القول بتزكية رسالة عمان واتنع عليها في خطبتين وفيها القول بوحدة الأديان وحرية الأديان وأخوة الأديان ومساوات الأديان ووجوب التحاكم إلى الأمم المتحدة خمسة أشياء والآن يدندن علي حسن على أنه ينكر وحدة الأديان وهو صدق تكلم على وحدة الأديان بقي كم أربع مسائل ويقول عن هذه الرسالة إنه زكاها العلماء الأمناء شف والحكام الثقات هذه الرسالة الخبيبة وطلاب يشرحونها شرح بمجلد وينشر في هذا الموقع المفلس إلى غير ذلك من البوائق التي عنده فنحن نسأل الله العافية والسلامة وما كان بالأمس منكرا أصبح اليوم عنده معروفة وكان وما كان بالأمس معروفا أصبح اليوم منكرا والبلية والرزية أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف فمن أدلى بالجرح وبأسبابه وفسره فقوله مقدم يجب قبوله على قول المعدلين